أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ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 ينال البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصعدوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أن تضوكم عن المسجد الحرام أن تعتو وتعاونوا على البلي والتقوا ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان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 قايتم ومعذبح على النصب وأن تستقسموا بالاذلام ذلك فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْثَتْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ وطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 أو لمستم النساء أفلم تجدوا ماء ام فتيم موطئدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا واقربوا اتقوا واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكف كفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلاكم، لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلاكم جنات فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السبيل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 طلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع سلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى طراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا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 فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِبُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوسلوا إن كنتم مؤمنين قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق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 تَأِ إِلَيَّ يَدَكَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي تريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك كالا من الله والله عزيز حكيم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 توراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين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 فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بَيْنَ على آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الْإِنْجِيلَ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 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقْ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 تابع أهوائهم واحذرهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟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 سنمن الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحب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 وإذا ناديتم إلَى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقلون تيمون منا الا ان امننا بالله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 قل هل أُنبئكم بشرٍّ من ذلك مثوبة عند الله؟ ملعَنَهُ الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس أحسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا ولا ت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 ما قدمت لهم انفسهم أَنْ سخط الله عليهم ان سخط الله عليهم وفي العذابهم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 لا تَجِدَنَّ أشدَّ النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 دمع مما عرضه من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُلَّا أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 بارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا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 صلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيع الله وأطيع الرسول وأحذروا.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 إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وامنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 فجزاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفالله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا اولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أن ضل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 كُم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبطتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إننا إذا إلا الآثمين فإن عُثِر على أنهما استحقّا إثمًا فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق وعليهم الاوليان فيقسمان بالله لا شهادة من شهادتهما وما اعتدينا اننا الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا عَلَى على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 التوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا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 سَمَا قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن قُلْ مِنْهَا وَطْمَئِنَّتْ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أنزل علينا مائدة من السماء سَمَاءٌ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةٌ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَبَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهِ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ اللَّهُ يَا عِيسَى بن مَرْيَمَ أأنت قُلْتَ للناس يَأْخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ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 وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَرَفَّيْتَ نِيقْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ